بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيتهم في تظلم؟ وارسل عليهم طيرا ابابيل تؤمن بعجارة الناس الجيل. فجعلوا